بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمى نفر من الجن فقالوا إن سمعها قرآنا عيبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك برب أحدا وأنه تالى جد ربنا ما اتخذ صاحبته. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَّةً وَأَنَّهُ مَنْ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوزُونَ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 بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا قالوا اننا سمعنا قانا عن عبا يدي الى اشد فامنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كِذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُ بِرَجُلٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادَهُ ۚ مُرْقَقًا وَأَنَّ اللَّهُ أحدا وَإِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا وَأَن كََُّ قَضُ مِنه مَ قَذَ لِ السَمل الآن يجذ له كحابا وصدا وأن لا أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم وشذا وَأَنَّ مِن النَّ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ الله فِي الْأَرْضِ ولن نعجزه وَأَنَّ لَمَّا سَمِعْنَا ذُكْرًا آمَنَّا بِهِ فمن وَإِنَّا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَآمَنَّا بِالْقَاسِطُ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَأَوَّشَبَا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا ما أرضى وأن لا على فريق لا أثقل وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَن لَّوِ تقاموا على الطيقة لأسقينا هم ماء النادق لنفتنهم وَمَنْ يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ وَثَافًا فَوْثًا وَأَنَّ مساهد لله فلا تدعو مع الله أحد وأنه لم Ah, ah, ah. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أعذا O im la am le ko îl-a حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من مَا خَلْفُهُمْ وَقَالُوا قل إن أذري أقريب ما ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه وصدى